ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا لنا فيها صلاح الا اعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وادم نعمة الأمن والاستقرار في بلادنا اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه لهداك واجعل أعمالك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 ويا كاسي العظام لحما بعد الموت اغفر لاميرنا جابر اللهم اغفر لاميرنا جابر اللهم واشف اميرنا الوالد اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين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 اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم ما قسمت في هذه الليله الشريفه المباركه من صحه وسلامه وخير وعافيه وسعه رزق فاجعل لنا منه اوفر الحظ والنصيب وَمَا قَسَمْتَ فِيهَا مِنْ سُوءٍ وَبَلَاءٍ وَشَرٍّ وَدَاءٍ فَصْرِفْ عَنَّا وَعَنِ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا